بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العلي الحكيم هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل كتاب من ديارهم لا اول حسر لا ظن ان يخرج وبعن ان نذر ماعصهم حصونهم من الله فاتاهو الله من حيث لم يحتسبوا فأتاه الله من حيث لم يحتفظوا وقلف في قلوبهم الرعب يقربون روتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا تَبَارَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَلَالَا نَعَذِّبُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ مَّرٌّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا الْمَوَا رَسُولَهُ وَمَن يُرِيدْ شَاق حسنا إن الله شديد العقاب ما قطعت من مينه او تركتها قائله سمعا اصولها فباذن الله فباذن الله ويؤذي الفاسقين وَنَا أَسَأَ اللهَ عَلَى عُسُورِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَمْجَسْتُمْ عَلَيْهِمْ قَيْدٌ وَلَا رِكَابٌ وَلَكِنَّمَّنْ مَّنَّ اللَّهُ وَنَسَخَ فَتَسْلُطُهُ عَلَى مَن يَشَاءُ اللهم لا كل شيء قدير لا اسال الله على رسوله من اهل القرا ف لله و ومن برسول و اهل القربى واليتامى والمسكين وَلَنَسْأَلَنَّهُمْ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَاذَا سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ لَيَالِيَ الْأَمْنِيَةِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديالهم وعموالهم يبتغون فضلا يَرَوْنَ فَضْلًا مِنْ اللهِ وَرِضْوَانَهُ وَيُصَرُّنَ اللهَ رَسُولَهُ قُلْ أُولَئِكَ هُمُ السَّارِقُونَ والذين تبنوا الاداره والايمانا من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه ولا يجدون في صدورهم حاجه من لا اوصوا ويؤثرون على ومن يوقش على السنين فاولائك هم المفلحون والذين نجوا مِنْ دَارِ دِينِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَاسْتَغْفِرْ لَنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُصِحُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمْ لَئِن مَّكَثْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مِنْ أَهْلِكُمَا إِنْ أَخْرَجتُّمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا وَلَا نُطِيعُ خَيْفًا أَحَدًا أَبَدًا وَإِن جِئْنَا لَنَا فُرًاكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُ لَكَالِمٌ لَئِنْ أَخْرَجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُ وَلَئِنْ قَامُوا لَا يَرَوْنَ لَهُ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَأَنَّهُمْ مُفْتَرُونَ يشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في القرآن محصنة أو من رائع بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وطلوبهم شكا ذلك بأنهم ظوء لا يحقنون كمثل الذين من قبلهم قريبا لاَ تُبَدِّلُوا قَوْلَ اللَّهِ وَلَكِنْ عَلَى مَا أَنزَلَ إِنَّهُ كَانَ لِلشَّيْطَانِ إِضْرَارًا بِالنَّاسِ فَإِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَلَمَّا تَفَرَّقَ قَالَ إِنِّي دَلِّيٌّ أُمِّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فكان عاقل فهما أنهما في النار قالبين فيما وذلك جزاء الظالمين يا أيها الأخير انمستق الله عليك وندمستم لا قدمتني رجا واتقوا الله ان الله خبير بما تعملوا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فان شاءهم انفسهم او فسههم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب المال وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائدون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها إما في العمل لهم يتفكرون هو الله الذي لا أعلم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 هو الله القالق البارئ المصور له الأثماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزل ذو الحكيب